زبوا بأيات الله والله لا يهدئكم الظالمين قل يا أيها الذين هادو قل يا أيها الذين هادو إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء إلا لمن دون الناس فتمنو فتمنو موتين صادقين ولا يتمن إنه أبداً أبداً بما قدمت أيديهم والله علِمُ بالظالمين قل إن الموت الذي تفغون منه فإنهم ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون